قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن, على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن اشق عليك ستجدني ش شاء al